اننه كرهوا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما لا تظلموا فواحده أَوْمَا ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلا فان طيبنا لكم عن شيء من نفس 124. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 125. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 117. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 118. فإذا أدفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا 119. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وَلِلْمُسَائِلِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّن مَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا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 بل يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم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 حكيما. ولكم مصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرضع مما تركنوا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 مِن بَعْدِ رَصِيَّةٍ تَنُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُكَ لَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُمْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حدود اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِنَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 فإن يشهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كَتَوابَ الرحيمَا إَّ مَ التَفَة على اللهَِّ للَّذينَ يَعمَدونَ الس أَبجَمان ثَّا ييتُبونَ مِن قَر ب فَأ إِكَ ييتوبُ الله عَلَهِ وَكَان اللهَّهُ عَنِيمَ الحَكمَا وَلَسَةِ التَّوْوبَة للَِّذينَ يَععملونَ السَّاتِ حََّ حتى, حتىَ إذَا حَبَرَ حَدَون المَوْوتُ قَالَ إّ تُتُ الْآ وَلَ الذيينَ يَمتونَ وَهُم كُفَّ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 يَأْتِينَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احدا من قر ضرا فلا تاخذوا منه فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما بيننا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 إَّهُ كَانَ فاحِشَتَوْ وَمَقُتَ وَسَاء أَسَبِيلََا حُرِمَْ عَلَيْكُمْ أَُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعََّتُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْ الأخِ وَبَناتُأُخخ وََُّه تُكُم اللاات 119. وأرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم, من نسائكم التي دخلتم به فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائن أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فَأَنكِحُوهُنَّ نَبِذَ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَةً فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ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 والله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسنصليه نارا وكان ذلك على الله يسير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 اكتسب ور النساء نصيب من الله من فضله الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا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 مِن اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهم فعذبوهم واهجرون وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَ اللهُ اَصْلَاحَ يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفِرُونَ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 فَكَمْ مِنْ فَائِدَةٍ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَامَةً أُولَئِكَ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأرض لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَفْتُرُونَ اللَّهَ حَدِيثًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بشهير جِنَّ بِكَ على غَونَ شَْهيد يَوْمَعِذِ يَوَدَّّذينَكَ فَووعَصَوْ وَسُونَ لَْتُ سََّ بِهِمأَرض لَْتُسََّى بِهِمُ الأرض وَلَا يَكتُونَ اللهَّه حَدثَا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ وائط من الغائط او لامستم نسا فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضمس وجوها فنردها على ادبارها, فنردها على أدبارها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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاهوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَعْدِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يُعْذَبُونَ نَحْنُ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من وَمِنْهُم به ومنهم من صد عنه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 والَّذينَ آمَنُوا وَمِد الصَّالِحاتِ سَنُذخِلهُم جََّاتَ جََّاتٍ تَجرينِ ت تحتِن الأأَنْهَا خَالدينينَ فِي غ أَبدَ لَهُم فيِي غَا أَزْواجُ مُطَْمَرَ <تصفيق> ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله عنا يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله فردووه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله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 129. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ نَصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاءُوكَ وجنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتنفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فإن أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في سيحن قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك الله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 ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْمِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 113. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 115. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا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 119. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 110. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 111. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا مِن هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قريب قل متاع الدنيا قليب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 اللهم وانا اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله و ما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طائعه فاذا برزوا من عندك بنه طائفه ويقولون طائعه فاذا برزوا من الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون كَانَ ولو كان من عند غير لا فَن كثيرا واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولوردوه الى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بعس الذين كفروا والله أشد بعسا وأشد تنكيلا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَي يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا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 اَتُرِيدُونَ اَن تَهْدُوا مَن ضَلَّ اللّٰه وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ 119. وحتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا 110. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو أَو جَاءَ إِنَّكُمْ حَصَرْتَ سُدُورَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ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 فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبينا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُم مَلَائِكَةٌ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا فِيمَا كُنَّا قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرض قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه فان تهاجروا فيها فاولائك ماواهم جهنم وسائات نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء وِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكان الله عفوا غفورا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 121. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما 122. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ مَّعَكَ فَالْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فإذان سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فلينصلوا فلينصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم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 إِنَّ اللَّهَ عَذَّبَ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصلاة كانت ثان للمؤمنين كتابا ننقوت ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تكن خصمَا وَاستَغفِ الن إِ الله, الله كََ غَفُور الرَّحيمَا وَلَا تُجاد العَّينَ يَخْتنونَ أَن فُسَهُم إِ اللهَ لا نُحبّ مَن كََ خَوان ثم يستخفون من الناس وَلَا يستخفون مِنَ الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّنِي كُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ستَغْفِ لللهَا يَجد آه غَفُورَ الرَّحيمَا وَمَيْ يَكسِبِِثنَ فَإِنَّ ماَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِ وَكَانَ ال اللهَّهُ عَليمًَا حَكمَا وَمَيْ يَكسِ بِخَطِيم أَةً أَو إِثْمَثَُّا يَرْنِ بِه بَنِي فَقدحتَمَ لَبُْ تَان فَقَِحتَ مَ لَبُم تَانَوا وَإِثمَن بِنَا وَلَو فَقْل اللهَّه عَلَيْكَ وَرَحْمَةهُ لَه الطائِفَةُ مِنهُم أَ يُبِلك وَمَا يبِلونَ إِلَّا أَن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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 ان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم هُوَ وَلَا أَمْرَ لَنَهُمْ فَلْيُبَدِّلُكُمُ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق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 ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم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 Qulillah yuftiikum fihinna wama yutna alaykum fiilkitab فِي yetaaman nisai fi yetaaman nisai illa tiila tuktuunahun maa kutib nahun wa وَْمُسْنَظَافينَ منِنْ الْ الملدانان وَالْمُسْنَظَافينَ منِن الْولدانَانِ وَأَن تَقومون التَمَا بِالقِصْط وَماَا تَفعُ مِ خَيْرفَإِن اللهَّ كََ بِهِ عمَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ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 وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْرِ فَتَبَرُوا هَاكَ الْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًا مِنْ سعته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 وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إيه يشيء يذه بكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ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 وَإِن كَانَ لكَافِرينَ نَصيفُم قالَوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذ عَلَْكُمْ وَنَمنعكُمْ مِنَ المُؤمِنين فَلَّهُ يَحكُ بَينَكُمْ يَمَ القِيامَ وَنَي يَجَعللَى اللهَّهُ لكَافِرين على المُؤمنِينَ سَبينَا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 لِلَّهِ لَا هُوَ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ لَا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 مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إن تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُنِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيْنًا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 يَسْألُكَ أَْلُه كِتابَابِ أَُ نَزِل عَلَيهِم كِتابًا مِنَ السَّمَ فَقَ سَألُمُ سَك وََرَمِ ذَلِكَ فَقالوا أَلِنَ اللهَّه جَهورَ فَأَخَذَتْ مُمُ الصَّائِقَةُ بضُلمِهِمْ ثُم التَّخَدُ الْ الععِجِلَ مِ ب مَا جَ هُلْ بَيِّنَاتٍ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 انزل اليك بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى نوح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون إن ناس الله حجه لان لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا لكن الله يشهد بما انزل اليك وَيَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ بَاءُوا بِغَضَبٍ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 ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ الْمُقَرَّبُونَ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 ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه فسيدخلهم في رحمه منه وفضله ويهديهم اليه وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم